إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعود بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر خاسع فنعود بالله من أحوال الخاسرين والخاسرين والمنتكسين نسأله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيل الصالحين وسبيل المتقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار معاشر المؤمنين والمؤمنات إن من حكم الله الباهره وسننه الماضيه أن خلق الدنيا فما زج بين حلوها ومرها بين نعيمها وشقائها بين صفائها ونقائها ومشوبها مازج فيها معاشر المؤمنين بين الأحزان والأشجان والأفراح كي لا يغتر ببهرجها المغترون ولا ينساق وراء زخرفها الغافلون وجعل الله الليل والنهار مطايا للآخرة جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا معاشر المؤمنين والمؤمنات تعالوا بنا ننظر إلى كتاب ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا حتى نعرف حقيقة الدنيا وحقيقة المنغمسين فيها والمنتكسين يقول الله جل وعلا مصورا حقيقة الدنيا التي قد اكتوى بنارها أكثرنا ولكن القلوب غافلة والنفوس لاهية يقول الله جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور فانظروا إلى هذا الوص ما أفضعه انظروا إلى هذا الوص ما أشده على النفوس هذه الدنيا الذين تقاتل عليها هذه الدنيا التي نضيع الآخرة من أجلها ما هي إلا لعب ولهو وزينه، وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد وإن من شدة فتنتها كما وصف الله جل وعلا كمثل الكفار أي الزرع إذا بضروا البذور ورأوا النبات ورأوا الثمار اليانعة ظنوا أنهم قد فازوا، وقد نجحوا، ولكن ما يلبث الله جل وعلا أن يذهب هذا الزخرف، فتحل بعد ذلك الحسرات ويعلم الإنسان أن هذه الدنيا متاع الغور، متى تتجل الحقيقة حينما تنزل السكرات، ويعاين الإنسان الممات، يعلم أن سعيه وأن جريه وأن جمعه إنما كان لحطام زائل يتحصر حينها ليل ليته أقام الليل متهجدا يعلم حينها ويتحصر ليل ييته سابق إلى الجنات ولذلك بين الله عز وجل طريق النجاة بعد هذا الوصف فقال سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله فأيها المتنافسون يا أيها الإنسان إذا وجدت الناس يتنافسون على الدنيا ووجدتهم قد قطعوا مراحل وجمعوا الأموال والأطلام فقد يحز في نفسك وتتمنى أن كنت مثلهم فلا تحزن أخي إن السباق الحقيقي وإن المنافسة الحقيقية أن تسبقهم يوم الدين أن تكون أحسن حالا منهم إذا نزل بك الممات أن تبشر في قبرك أن تحل بحلة الإيمان أن تعطى كتابك بيمينك أن تدخل الجنة مع الداخلين أن تنجو مع الناجين فهذا هو الفوز وهذا هو السباق معاشر المؤمنين والمؤمنات ثم اعلموا اخوة الكرام ايها الاخ الحبيب ايتها الاخت الغالية ان مثل مثلي ومثلكم كمثل رجل كان يسير في مفازة فدخل غابة مظلمة موحشة فاذا بسبع مفترس هائج يريد أن يفترسه ويأكله فجرى المسكين فإذا ببئر سحيقة مظلمة فدخلها ظانا أنه ناج فلما دخل هذه البئر فإذا بها مظلمة مغفرة موحشة وإذا بحبل ممدود فظن أنه حبل الأمل وحبل النجاة فتعلق به تعلق الملهوف فإذا به صاعد فلما هم بالخروج وعاين الفرج فإذا بفأرين أس أحدهما أسود والآخر أبيض يأكلان مقدمة هذا الحبل فإذا بالمسكين يتأرجح ويعود أدراجه فلم يلبث أن رأى حية سوداء من خلفه تطلبه فبينما المسكين في هذا الكرب الشديد إذ رأى, إذ رأى في هذه البئر في جدارها عسلا حلوا فتعلق به بدأ يأكل منه وأعجبته حلاوته وأعجبه ما هو فيه ونسي المسكين أن الحبل سينقطع وأن الحية تطلبه وأن السبع ينتظره فكذلك بعاشر المؤمنين أما الحبل فإنه طول الأمل الذي يفسد العمل إنه طول الأمل الذي يقول للمذنبين رويدكم ما زالت الدنيا طويلة وما زالت الأيام أمامك إنه طول الأمل الذي أفسد قلوب الناس أجمعين فنسوا مماتهم ونسوا آخرتهم ونسوا معادهم وأما الفأر الأسود فإنه الليل وأما الأبيض فإنه النهار فإن الليل والنهار مطايا للآخرة ما يمر من ليل أو نهار إلا وينتقص من أعمارنا دقات قلب المرء قائلة له أن الحياة دقائق وثواني وأما الحية فإنها الموت الذي لا مهرب منه إنه الموت الذي أعجز الأطباء والصلحاء والأذكياء فإذا جاءت فإذا حلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء وأما ذلك العسل فإنه الدنيا وزخرفها أيعقل بمن من كانت هذه حاله أن يطلب العسل وينسى ما هو فيه من كرم إنها حقيقة كثير من الناس وللأسف ثم علموا معاشر المؤمنين أن الله عز وجل قد أقسم في كتابه أقساما تترى مبينا عظم الوقت وأنه موضع الحرف وأنه مضمار السباق فقال والليل والضحاء والفجر والعصر والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم فهذه الأوقات التي نهدرها والتي نحرقها ليلا ونهارا إنها رأس المال إنها بالكل المال أرأيتم معاشر المؤمنين لو رأيتم رجلا ماسكا رزمة من أموال تعد بالملايين فإذا به يحرقها يمنة أو شملة فإن الوصف الحقيقي لهذا الرجل أنه مجنون فكيف بمن يحرق ساعاته ويحرق أوقاته ويحرق أيامه ولياليه ولا يعلم أنه قد وقع في غبن عظيم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس إنهما الصحة والفراغ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ممبينا أن الفراغ والصحة لا تبقى فعمل ما دمت صحيحا وشابا ومعافا اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هرمك إغتلم حياتك قبل موتك، اغتنم صحتك قبل مرضك، فلا بد أن نغتنم هذه الأمور. كم يتمنى المرضى والمدفنين أنهم أصحاء حتى يعملوا بصالح العمل. اسأل ابن السبعين والثمانين إن كان من الصالحين ما الذي تشتهيه؟ فيقول. أن أعود شابا يا فأقوم الليل مع القائبين وأسعى مع الساعين وأجتهد مع المجتهدين ولكن هيهات هيهات ليت شبابا بوع فاشتريت إد هذه الأمور إذا ذهبت لن تعود ثم أعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن حال المتسابقين في هذه الدنيا على قسمين وعلى فصيلين كلهم يتسابقون كلهم يمتطون الليل والنهار يركبون الليل ثم ينامون يركبون النهار ثم يصحون وهكذا دواليك إلى أن تحين ساعة المرء وموته ووفاته فإن المتسابقين على صنفين منهم المتسابقون على الدينار والدرهم وتعس عبد الدينار والدرهم قوم غرهم طول الأمل وظنوا أن هذه الدنيا هي دار المقام وأن دارهم الذي يسكنون هي محل إقامتهم إلى أبد الآبدين وإن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولكن الحالة تكذب المقال إنهم قوم اشتغلوا بالملهيات والتنافس على المباحات بل على المحرمات لا يهمهم هذا الدينار من حل أخذوه أم من حرام يتنافسون فيها كما تنافسها أهل الكتاب وتوشك أن تهلكهم كما أهلكتهم وأما الصنف الآخر فإنهم المتسابقون الفطنى الأذكياء النجبى الذين نظروا إلى الدنيا فعلموا أنها ليست لحي وطنا فجعلوها واتخذوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن داهمهم الليل البهيم استففوا بين راكعين وساجدين يؤملون ما عند الله من فوز عظيم وإن حل النهار ذهبوا يبتغون الرزق ولكن ألسنتهم تلهج بالذكر وقلوبهم تتفطر شوقا لله جل وعلا فشتان بين المتسابقين وشتان بين المتبارين فللجنة أقوام وإن للنار والعياذ بالله أقواما ثم أعلموا معاشر المؤمنين أن هذا الوقت الذي نهدره والذي نبذره بل بعضنا يقتله كما صارت تلك المقولة المشينة نحن نقتل الوقت بل إن الوقت هو الذي يقتلك ولكنك لا تعي متى تعي تعي حينما تحل الممات وتعاين الحساب عيانا حين ذلك تعلم تعلم أنما ما كنت فيه إنما هو غفلة فمن خصائص هذا الوقت سرعة انقضائه وزواله فما إن تبدأ السنة بشهرها ومحرمها لا نلبث أن نقول انتهت هذه السنة ما إن يبدأ الشهر بهلاله لا نلبث أن نقول رحم الله الشهر فإنه قد تصرم ما إن تشرق الشمس معلنة بداية النهار حتى تعمل عن تصرمها ونهايتها بغروب الشمس إنها الحقيقة المره فاسأل نفسك يا ابن السبعين كم ما كم مضى من عمرك كم استوعبت من عمرك اسأل نفسك يا ابن الستين كم مضى من عمرك كم تلذت كم نافست كم عشت ووجه السؤال نفسه إلى ابن الخمسين والأربعين والثلاثين والعشرين قالوا إلا لبثنا إلا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون متى هذا السؤال ومتى يكون الجواب إنه يكون حين الوقوف بين يدي الله جل وعلا قال كم لبثت لبثت يوما أو بعض يوم هذه الدنيا التي نتنافس فيها هذه الدنيا التي قطعنا الأرحام من أجلها هذه الدنيا التي ضيعنا الحقوق من أجلها يوما أو بعض يوم ساعة أو بعض ساعة إن لبثكم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون فها أنتم معاشر المؤمنين الآن تعلمون فكيف سيكون حالكم هل ستخرجون بعد هذه الخطبة إلى دنياكم فيها تتنافسون وعلى محرماتها تنتهكون أم أن هذا سينبت في قلبكم فقنة وخشية وإنابة إلى الله جل وعلا نسأل الله ذلك وإن من حقيقة الدنيا معاشر المؤمنين وحقيقة هذا الوقت أنه أغلى من الذهب والفضة يقولون الوقت كالذهب ولكن الوقت أغلى من الذهب لأن الذهب إذا ضاع أو ذهب تستطيع أن تعوضه ولكن أيامك وشبابك وصحتك وأوقاتك إذا ذهبت لن تعود إلى أن تقوم الساعة ومن خصائص هذا الوقت أن ما ذهب منه لا يعود ولذلك كانت أماني أصحاب القبور والذين يوقفون للحساب يوم النشور قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تردت ربي أرجعني ساعة أو بعض ساعة لعلي أتزود بالصالحات الباقيات ولكن هيهات هيهات ما ذهب لي يعود ولا تنفع يوم ذلك إلا الحسرات وإن من خصائص هذه الدنيا وأوقاتها أن الوقت الصحيح فيها قليل قليل قليل فهبي يا عبد الله وهبي يا أمة الله أنك تعيش في هذه الدنيا ستين سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك فهب أنك وصلت إلى الستين وأنت صحيح معافى ليس بك علة من مرق فهيا لنحسبها معاشر المؤمنين إن الواحد منا ينام في ليله ونهاره ثمان ساعات أي ثلث اليوم فهذه ثلث الستين قد ذهبت أي عشرين سنة وإن زمن التكليف يبدأ عادة عادة في سن الخمسة عشر سنة فهذه خمس وثلاثون سنة ذهبت في عمرك ثم احسب بعد ذلك من السنين خمسة تضيع في الملهيات وقواء غضاء الحوائج وغيرها فهذه أربعون سنة قد ذهبت من عمرك فلم يبقى لك إلا عشرين سنة فما أنت صانع في العشرين فما أنت صانع في العشرين إن أقوامًا استثمروا هذه العشرين، فأولدت وأفمرت عندهم جبال الحسنات، وإن أقوامًا ضيعوها في القيل والقال، فأورثتهم الندامة والحسرات. ثم علموا معشر المؤمنين أن الله عز وجل قد وصف أصناف الناس في كتابه الكريم، وبيّن أنهم على ثلاثة أصناف. أما الصنف الأول فهم الذين ظلموا أنفسهم والصنف الثاني هم المقتصدون وأما الصنف الثالث فإنهم السابقون إلى الخيرات وسيأتيكم نبأهم بعد حين أستغفر الله وأتوب إليه أقول قول هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما الصنف الأول فإنهم الذين ظلموا أنفسهم فاجترحوا السيئات وتزودوا بالمنكرات واغتروا بالدنيا والملهيات فتراغم كما وصفهم القائل جيفة بالليل حماع بالنهار يقدح كدح البهائم وينام نيمة نوم الجيف لا ليله أثمره واستثمره في طاعة ربه ولا نهاره تزود به إلى آخرته بل على العكس من ذلك يضيع الأوقات ويهدر الساعات ونحن في هذه الأيام وهذه الشهور في زمن الفراغ إنه زمن الصيف الذي ملأه كثير من الذين ظلموا أنفسهم بالذهاب إلى الملهيات والسعي إلى المنكرات وقضاء الساعات في الملهيات الذهاب إلى الشواطئ وما فيها من منكرات وملهيات السهر على القنوات والأفلام والمسلسلات قل مثل ذلك في التجمعات بالقيل والقال والغيبة والنميمة بينما المساجد تأتئن وتشكو حالها إلى الله عز وجل تشكو حلق العلم من قلة المترددين من النساء والرجال على السواء تشكو من الشباب لا يأتون لا يحضرون لا يهتمون بكتاب الله جل وعلا وهم في زمن التمكين وهم في زمن الحاف البذر وزمن السعي بينما تعج تعج الأندية وتعج الشواطئ بالمنكرات والعياذ بالله وتعج كثير من الملاعب أيضا بالمباريات وغير ذلك مما يلهي كثيرا من شباب الأمة الإسلامية إنهم الذين ظلموا أنفسهم ولم يستثبروا أوقاتهم وأما الصنف الثاني فإنهم المقتصدون الذين اقتصدوا في الواجبات وفعلوا وانتهوا عن المحرمات ونالوا من المباحات ولكنهم لم ينافسوا إلى الجنات ولم ينافسوا في الباقيات الصالحات لم يتزودوا بالسنن ولا بالنوافل لم يصوموا نهارهم ولم يقوموا ليلهم فهؤلاء على خير ولكنهم سيتحسرون حين الممات وحينما يوقفون بين يدي رب البريات ألم يتزودوا بالباقيات الصالحات وأما الصنف الثالث الذي أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يجعلني والسامعين والسامعات منهم إنهم السابقون إلى الخيرات إنهم المنافسون على الدرجات إنهم المزاحمون على أبواب الجنات إنهم معاشر المؤمنين الذين علموا حقيقة الدنيا وما فيها فلم يغتروا بزخرفها ولا ببهرجها ولكنهم عدوا الأنفاس وعدوا الدقائق والساعات فاستثمروا كل دقيقة بل كل ثانية وجزء منها في طاعة الله جل وعلا تجدهم قائمين يذكرون الله جل وعلا قاعدين يلهجون بالذكر نائمين متفكرين في ملكوت السماء والأرض تجدهم إلى الدعوة يسعون إلى حلق العلم يتنافسون تجدهم معاشر المؤمنين على أبواب المساكين يقدمون العون تجدهم معاشر المؤمنين في كل باب من أبواب الجنة الثمانية يتنافسون وينافسون هل من العدل معاشر المؤمنين أن يساوي الله جل وعلا يوم الدين بين هؤلاء الذين فرطوا في أنفسهم والذين فرطوا في ملذاتهم وفرطوا في حقوقهم وتنازلوا عن كثيرا من المشتهيات واستعاضوها واستعاضوا ذلك بالمنافسة على الخيرات هل يستوي هؤلاء هل يستوي من يقوم الليل ويصوم النهار بين الله والساهي والعابث كلا ثم كلا إن الله أحكم الحاكمين ثم أعلموا معاشر المؤمنين إن الوقوف على سير هؤلاء الأخيار يحرك النفوس ويوقظ الغفلة وينبه الإنسان من السبات لعله يلحق بالركب ويزاحم الأخيار فنحن ولله الحمد ما زالت أنفاسنا تتردد في صدورنا ما زلنا من الأحياء والتوبة مفتوحة وزمن العمل مفتوح فإن صدقت مع الله عز وجل سلك بك سبيل الصالحين وإن كنت من الكاذبين المزخرفين المنافقين فإنك ما ظلمت إلا نفسك فأرعوني يا أيها الناس مسامعكم وقلوبكم لعلكم تتحركون وتنافسون وتزدحمون على الباقيات الصالحات إنها نماذج مضيئة من أخبار السلف رحمة الله عليهم كيف كانوا ينظرون إلى أوقاتهم كعلى ماذا كانوا يتنافسون ويتحصرون ثم نقارن بعد ذلك بأحوالنا لعل الله عز وجل أن يهدينا قال الإبام الزهري رحمه الله كان الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفرأيت إن متعناهم سنين متعناهم بالأموال متعناهم بالدور والمراكب والمفاخرة أفرأيت إن متعناهم سلين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون متى يأتيهم هذا الوعد يأتيهم عند السكرات وعند الدخول إلى المقابر عند الوفوق ووقوف بين يدي رب البريات ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هذا المال الذي سعيد في جمعه وضيعت الأوقات في جمعه من حله وحرامه هل ينفعك في هذا الوقت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون لا يغني في ذلك اليوم إلا من جمع الحسنات وزود رصيده عند بنك رب البريات بالحسنات والأعمال الصالحات أما ذلك, المو... أما ذلك المال فإنك قد تلعن بعدما ماجك من ورثتك، فلا يشتغفرون ولا يترحمون عليه ثم هو يرتحل عند دخولك إلى قبره فتذهب اللذات وتبقى الحسرات ثم يبكي رحمه الله ويقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم وردا لازم فلا أنت يقظان فلا أنت في الإيقاظ يقضان حازم ولا أنت في النوام ناج فسالم تسقو بما يفنى وتفرح بالمنام كذا كما شغ باللذات في النوم حالم كما شغ في اللذ اللذات في النوم حالب فإن هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة فلا يلبث أن يتركها وتسع إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم إن من عاش هذه الحياة للملذات والشهوات إن هو كالبهائم بل هو أنكى وأشد ترديا فكلوا ويأكلون ويتمتعون كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم ولما حانت ساعة الوفاة لحبر هذه الأمة وعالمها وجبلها معاد بن جبل رحمة الله عليه الذي مات في سن الثلاثين مات يا معاشر المؤمنين في سن الثلاثين ولكنه قد جمع من الحسنات الجبال وتوب وتبوأ عند رب البريات الدرجات التي يحرمها كثير ممن عاش إلى السبعين والثمانين والتسعين كان يقول رحمه الله لما نزلت به غصص المنايا والوفاة قال رحمه الله اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لجلي الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لقيام الليل وصيام الهواجر ومجالسة العلماء اللهم إنك كنت تعلم أني لم أكن أريد البقاء في هذه الدنيا لجمع الدنيا وحطامها وإنما لقيام الليل وصيام الهواجر أي الصيام عند اشتداد الحرم ومجالسة العلماء والمسابقة إلى الخيرات فانظروا معاشر المؤمنين والمؤمنات على ماذا ينوحون ويبكون عند نزول الممات إنهم ينوحون على ما مضى من الأيام التي تزود فيها بالخيرات والصالحات فماذا سيكون حالي وحالك إذا نزلت بنا المناية أنتحصر على القيام الذي لم نقم أو على الصيام الذي لم نصم أو على أعمال البر التي فرطنا فيها أم نتحصر على الملهيات ونتحصر على السيارات والركبان وما حل محلها أم نتحصر على الدينار والدرهم إذا حلت بساحتك البناية علمت حين ذلك كيف يكون حالك وكيف يكون جوابك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 نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصن وكان الإمام العلم الجهب الزاهد يزيد الرقاشي رحمة الله عليه كان ينوح على نفسه ويبكي ويقول ويحك يا يزيد ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت ويحك يا يزيد من ذا يصوم عنك بعد الموت ويحك يا يزيد من ذا الذي يرضي عنك ربك بعد الموت ثم يبكي ويقول يا أيها الناس ألا تبكون على أنفسكم وتنوحون يا أيها الناس ألا تبكون على أنفسكم وتنوحون من كان الموت يطلبه من كان الموت يطلبه والقبر بيته والتراب فراشه والدود أنيسه وهو مع ذلك ينتظر الفزع الأكبر فكيف يكون حاله يا أيها الناس ألا تبكون ولا تنوحون إنها قسوة القلوب وطول الأمل والتنافس على الدنيا التي أذهبت سحة القلوب وإشراقها وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله إن أحدهم لو سقط منه دينار أو درهم لظل يومه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب درهمي وديناري ولا يقول وهو يضيع الأوقات ذهب يومي كان السلف رحمة الله عليهم إذا بلغ الرجل منهم أربعين سنة طلق الدنيا وما فيها وجهز كفنه وأعد قبره واعتزل الناس وسعى سعيا حديثا إلى آخرته لأن الأربعين وقت الشدة والاكتمال وليس بعد الاكتمال إلا النزول فانتبه يا رعاك الله ومن صور مسابقة الأخيار لنيل الدرجات واكتساب ما عند رب البريات بره الوالدين الطريق السريع إلى الجنات والنعيم كم ضيعنا من بر أمهاتنا وضيعنا من بر آبائنا لعل فينا ومنا من مات أباه وهو يتحصر أن لم يكن بارا بهما ولم يحجز مقعدا في الجنة ببرهما فانظروا معاشر المؤمنين إلى قول محمد بن المنكدر رحمة الله عليه التابعي الإمام الزاهد الجبل يقول رحمة الله عليه بدت أغمز قدم أمي كانت أمه وجعا من مرض ألم بها في قدمها فبات رحمه الله وهو الذي لم يترك ليلة إلا قام فيها يغمز هذه القدم التي تحتها الجنات والنعم قال بدت أغمز قدم أمي ليلة بأكملها وبات عمي يصلي ليلته فما تصرغني ليلته بليلتي؟ وكان حبيب بن طلق يقبل رأس أمه ولا يمشي فوق ظهر بيت وهي تحته إجلالا لها وإكراما فأين نحن معاشر المؤمنين من المتأثفين، بل من الشاتمين بل ممن يعلون أصواتهم على أمهاتهم وأبائهم أي نحن عشر المؤمنين من ضيعوا برغ الآباء والأمهات تجد الواحد منهم يقدم أصحابه ملذاته وشهواته ربما يقدم سفاسف الأمور على برغ الوالدين وعلى خدمتهما والسهر عليهما فأي غبن وقع فيه ولكنه والله وتالله الذي لا إله سواه حينما ينظر إلى ثواب الطائعين والبارعين يوم الدين يبكي بدل الدمع دما نسأل الله أن يجعلنا ممن يبرون بآبائهم وأمهاتهم ومن سور ذلك معاشر المؤمنين صدقة, صدقة الخفاء وقيام الليل التي تطفئ غضب الرب فقال عمر بن ثابت رحمه أحمد الله عليه لما مات علي بن الحسين رحمه الله غسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره فقالوا ما هذا فقالوا كان يحمل أكياش الدقيق ليلى على ظهره يعطيها فقراء المدينة انظروا معاشر المؤمنين أجسامهم فيما ذهبت وكلت لم تذهب في المباريات ولا التسكع في الطرقات ولا والاستحمام في الشواطئ وإنما ذهبت في صدقة الليل ونحن معاشر المؤمنين في زمن قاب قوسين على الشهر الكريم شهر رمضان الذي تفتح فيه الجنان ويبارك الله عز وجل فيها الصدقات فهل أعددت لنفسك برنامجا ومبلغا لعل الله عز وجل أن يكتبك في سجل الناجين يوم الدين الحال عشر المؤمنين لا فكر لنا إلا في الجمع والتلذذ إلا من رحم الله ومن أخبار العابدات إنهم نسوة الصالحات وإلى الله عز وجل نشكو حال أكثر نسائنا اليوم لا يكاد المرء يصدق ما تراه عيناه حينما ينزل إلى الشوارع ويرى صنوف المتبرجين والمتبرجات الذين نزعوا جلباب الحياء من قلوبهم بل عدى الأمر وتطور إلى من بلغت من العمر عتيا من بلغت الخمسين والستين ألا تعلم ألا تعلم يا أخيتي أن رأس مالك هو حياتك أن رأس مالك في اهتمامك في بيتك وزوجك وأولادك ولكن لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي التنافس في هذه الأيام إنما هو على اللباس وعلى تساريح الشعر وعلى غير ذلك مما يقلدون فيه الكافرين والكافرات ولكن انظروا إلى أحوال المتسابقات إلى أحوال العابدات الصالحات لعلكن تنحن على أنفسكن أيتها النسوة فقال أبو عياش رحمه الله كانت إمرأة بالبصرة متعبدة يقال لها منيبة وكان لها ابنة أشد عبادة منها ابنة صغيرة يافعة لها آمال كآمال كثير من الفتيات تشتهي من اللباس ما تشتهي أخواتها من الفتيات ولكن نزعت كل ذلك من قلبها وجعلت رضا ربها مقصدها ومبلغ علمها فكان الحسن البصري رحمه الله ربما سمع وتعجب من عبادتها مع صغر سنها فبينما الحسن البصري يوما جالسا في مجلسه إذ أتاه آث فقال أما علمك يا إمام أن الجارية الفلانية العابدة تحتضر فوثب الحسن فدخل عليها فلما نظر إليها وإلى وجهها بكت انظروا معاشر المؤمنين واسمعوا على ماذا كانت تبكي هذه العابدة فقال لها ما يبكيك يا صغيرتي قالت له يا أبا سعيد التراب يحثي على شبابي بعد حين ولم أشبع من طاعة ربي تتحسر أنها لم تشبع من طاعة ربها وغيرها يتحسر أن لم تشبع من اللباس والموضة ومن المسلسلات والأفلام والملهيات فشتان بين الطائفتين فقالت رحمه الله ولم أشبع من طاعة ربي يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي تقول لوالدي احفر لابنتي قبرا واسعا وكفنها بكفن حسن والله يا أبا سعيد لو كنت أجهز إلى مكة لطال بكائي فكيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها وبيت الظلمة والدود فهذه معاشر المؤمنين طائفة من أخبار الصالحين والصالحات والفائزين والفائزات لعل ذلك يحرك في النفوس التزود بالباقيات الصالحات فإذا كان الحال معاشر المؤمنين على ما, على ما قيل فأين هو الحل؟ أكثر نجفرح السيئات والمنكرات ومضى من أعماره عشرات السنين وبلغ من العمر الستين والسبعين والثلاثين والأربعين فكيف هو المخرج؟ وأين هو السبيل؟ إن السبيل معاشر المؤمنين سهل ميسر لمن يسر الله عز وجل له ذلك ونختم هذه الخطبة بمقالة رائعة وموعظة بليغة للإمام سفيان الثوري رحمه الله الزاهد العابد أمير المؤمنين في الحديث فكان سفيان الثوري رحمه الله في يوم من المؤمنين مارغا على جنازه وكان معه صاحب من أصحابه فقال له سفيان كم مضى لك كم مضى من عمرك قال كم راح من هذا العمر فقال ستون سنة فقال لا إله إلا الله ستون سنة وأنت تسير إلى الله توشك أن تصل توشك أن تصل إلى ربك وقبرك أو شكت أن تصل فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون انتبه من غفلته واستيقظ من نومته فقال سفيان تعرف ما معناها؟ أي ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال معناها أن لله عبد أنا لله عبد وأنه إليه راجع فقال سفيان من علم أنه لله عبد فليعلم أنه موقوف ومحاسب ومن عمل أنه موقوف ومحاسب فليعلم أنه مسؤول وقفوهم إنهم مسؤولون ومن علم أنه مسؤول فماذا أعد للجواب فقال الرجل يا ويلتاه فما الحيلة إذن فقال سفيان رحمه الله الحيلة بسيطة تصلح ما بقى من أيامك إن بقى من عمرك عشر سنين تعزم على أن تكون فيها صالحا سباقا إلى الخيرات ولعله لم يبق منها إلا عشرة ساعات أو عشر ثوان أو دقائق فإن الموت لا يستأذن أحدا قال سفيان بسيطة تصلح ما بقى يغفر لك الله عز وجل ما مضى وما بقى لأن الحسنات يذهب من السيئات وإن لم تفعل ذلك تُآخذ بما مضى وبما بقى إنها المعادلة البسيطة فإذا أردنا أن نصلح أحوالنا فلنعزم على الصلاح فيما بقي من أعمارنا يغفر لنا الله ما تقدم من ذنوبنا ويوفقنا للصالحات فيما بقى من أعمارنا نسأل الله جل وعلا في عليائه نسأله باسمه الأعظم الذي سيدا سئل به أجاب أن يجعلنا من السباقين إلى الخيرات وألا لا يجعلنا ممن إنساقوا وراء الملذات والشهوات وأن يسقنا قلوبا يقضا ونفوسا ملتهبة عاملة ناصبة لما عند الله جل وعلا إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم